مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السراء وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصد وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا